أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن ألا يُتْرَكَ سُدًى بَلَىٰ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَن يَمُوتَ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 إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخط بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره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 تذرون العاجلة وتذرون الآخرة وجهو يوم إذ الناظرة إلى ربها ناظرة وجهو يوم إذ Tahu engkau yang berbuat dengan miskin, kalau engkau telah melanggar peraturan, orang yang berbuat itu dan فَتَساقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنَ الْمَسَاءِ فَنَاصَ الصِّدْقُ وَلَا صَلَّى وَأَنْتَ كَذَبْتَ وَتَوَنَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى لِنَكُنْ أَوْلَانَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْلَانَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مِن مَّنِيٍّ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقاتل على أن يحيي الموت